الأحزان نسيناها كل الأشواق جيناها معنا هيا يا أطفال نرقص فرحا من الآن نمسح دمعا نقرص بسمة ونغني للأجهال في هدأة الليل